باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تدويرك للحروف لابد من معرفة الوقوف ولابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكاف ولفض فامنع إلا رؤوس الآي جوز فالحسن